www.goodwayinlife.com Muntadae Ahlaha'ya yukaddim <Sessizie> عذبني فاني لك محب وإن ترحمني فاني لك محب على كل الأحوال أحبك ربي بحبك يا ربي أنا النهاردة عايزك تعيش معنى علي وعظيم وغالي وما يتصفش معنى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 وتفهم عنه عشان كده عايزك المهاردة تلبس نظارة الحب وتشوف رب ملك يحب سبحانه وتعالى ازاي فهمني اكتب معايا القواعدة اللي بناخدها في كل حلقة اذا منع عنك فهذا عين العطاء لانه لا يمنع عنك بخل حشان سبحانه وتعالى هو ربنا سبحانه وتعالى بخيل انما يمنع عنك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 اللي بتبقى قافله القلب شوية لو فهمتي هتحبيه ازاي بس انا مش عارفة او طيعوا حق الطاعة معه احنا مش فاهمينها فعنا عشان كده بيترسط في قلوبنا اللي بيقولوا عليها العلماء غرة التسخط فيبتدي يقول الواحد مننا ما ينفعش مش فاهم اكيد ربنا لا يريدني ربنا ما بيحبنيش ربنا لعني ربنا بيعقبني افهم؟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 فانهم magdolli, illa Rabb al-alamin.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 أمرك بأيدي رب مدبر للأمر، فسبح على ربك. هذه